بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب سبحانه وتعالى أكن ننجروا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ليس عليكم جناح جتش دلين اسم الرنجروا أن تبتغوا فضلا من ربكم كي سينبر بعدتكم رزق رب كيسن الرعتات فضلاً من ربكم رب كيسن الرعتات دلدلتكم كيس. كيس كيس أن حج كيس أمته توجحج كيس ودلدلتكم انتهجرني وكحج كيس دلدلته ربنا الآن آياتنا بوسى يو دلدلت ركض أبو رزق بر بعدت أجدت نم نحج ديمته كواهركت كبتة وتشفده تكبر غرات فإذا أفظت يوم دبّتا من عرفات دشي عرفا إرجع أبدا الله عند المشعر الحرام بك مشعري الحرام تي ربيك سنذكره إرجع منه إرجع مزدلفة بالتني تلبية جو تني تحليلة جو ربي الحرام آخر مزدلفة جرسن أجدت ربي كيسن كذا الرسول ربي تجد أبتيني ربي إساني كذا وذكروه كما هداكم ربي كيسن ذكر أقم ربي إثنك أجلكه ربي نو إثنك أجلكه جرى دين كيسني وإن كنتم من قبله لمن الضالين اسينين كنت ني جرتن من قبله ودربسنين كجيلچين درا لمن الضالين ورجلثو ايراتات ني ثم فيضو ارغا كانا دنگلاا دبيئا يا قريش يوكاني يا امه نبي محمد افيدو من حيث افاض الناس بكنا من دنگلا اورا دنگلا عرفن دابد دبي يموجهد اچما ولين دبي إسأنتم مزدلفة آبة أعرف أن أولي مباني ورري قريش يكون مال في الجنة أم متوج مال قناع ولتران وتوار ربي تي <تصفيق> تي أسم رأبنا جلنججو خناب ربي نلاني بكم أنا من الآبات والإنابات لا أصير رادن غلا أجدر واستغفر الله ربي كيسن أرارة مكرد لا دليل كيسن الراء إن فإذا قضيتم يوجيب فتن مناسككم عبادات سنتحجدة جمرة العقباء رب تني توافَ توافتني من التجديد عبدني وقامين عن ليتني تجد فذكر الله ربِّكِ تذكر من الت تكبيرات جون رب فارسون كذكركم آباءكم أقم أبوتكِ تندبتني إِسَانَتُوا يِتَحْجِي أَكْسِدْ جِبَتِي الرَّبَّ هِوَ الْدَّجَّاءِ أَبْوَتِي فَارْسَ زَرِي وَالِدِي فَارْسَ القسمة رب فارسة أو أشد ذكر يوقع على رب فارسة يحالج على تهن رب فارسة فمن الناس الم نمرى من يقول ربنا أعتنا في الدنيا يا رب قودك إن دنيمتنا فيكني والرجل وجره وما له في الآخرة من خلاق نمسن في آخرة تكون تقولين إسعى فينجروا دنيا مرة لكن أرجع إلى الدنيا دنياني أرجع تايو في ربي إنك النافي آخرات قو دن قبو ومنهم من يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة إثن الران ما جئوا تجرا يا ربي كنا دنيات وانجارينه كني وفي الآخرة حسنتا آخرات اللي جارينه كني وقنا عذاب النار عذاب بالدجلة نباس والرجل الطيو جرا وراء دنيا في اخراله ولت قبتني قدتني اولئك لهم نصيبا مما كسبوا وان طارني قدت سن نم ارغتن والله سريع الحساب ربكن عارفه طرهين عيسى واذكروا الله ربك ستذكر تكبيرات الجودان ويت رمي غوتن في ايام معدودات guyta lakkaa wamsuu keessa ayaa muttashiriqi isaadeni itttibaane Wamanta aajja la fi yaumayni Namni ariifatee guyya lama qofa keessatti geeffatee halaa ismaalalahi rakooon isar ranjiirooka maasyaad isar ranjiruuk Buyaatoko darbatee guyyaala mataa ayaa Nama ture guyya sadafffaale eegee darbate isalle rakoon iran jiru. Fiannoo qabachua ba barbadeo rakoo qate lama koo fadarbate deemu qaba. Ka dananda sadiigee qaba. wa alamu rabbi keessa sodaadhaati beeka ising kar rabbi ke san dee bitani aaxiiraatti fuji sanin Galaata isine ومن الناس إلما نما الرايا محمد ما يعجبك قوله في الحياه الدنيا نما جك عيسى سيدن قيس تجرى جرو دنياك يستي ويشهد الله على ما في قلبه كقلب عيسى كيستي رجا ربي ربنا تجرك جيدك ها سب قلب عيسى كيسنير افانين دبته وهو لذ الخصام حال ان كناما أردوا الخصام تين أردوا الخصام جت شون نمق أجيلا نم مربوجت شو نمق أجيلا عدووي سلامته نم نخوني أخنا سمنو شريك يراني يني منافقه حاسويني سباعي إيه نمت تجلا رسول ربي تدك إتتكقت يا رسول برانو تل مؤمنا سيجعلنا رسول ربي تهاسو رسول ربي نما كان ربي سكجب سيسيججو ربي نقول لا نك سكجب سيسيكجبا أنا من يكون جريني إرجع أنا أنا من مؤمن توتاتي في وأنا أنه سنجره من عند سانفجافة جلاجوبة أقسم بالله إنساني تي في هروت إنساني لجلا ورانيتين أجهزه ربي نلأه إسر راحه سو جتة نما أفانتلو ككيسي سب بدأنا وإذا تولى يو جرجل سر يا محمد سبير عديمه ساعة في الأرض دكتي كيستي ديمة بديده لقولان لن فيها بديد لغو في الشيخ السد ويهلق الحرثة أرون من فشافة باللسون والنسل أرون من هورة باللسون والله لا يحب الفساد ربنا الآن هنجالة نما بديد لغو نملكوا نما أكنات جاتوا الرابط ليس برادهم أروا قبو بإلدان ما قبو كانه جينيسا جاتوا الحرس جتّون والروح والنسل جتّون بيلا دا نمنك أبوه كان الفرد يميتين بلس وإذا قيل له تقي الله ربي كي صدقه هجى بدأ خن هجتيه جلنين أخذت العزة بالإسم جبينت ويو دلت إسقاطا حميّا قب جتّو هنا فاتو إسقاطا دلتى فحسبه جهنم نم أكنه كنا ولا بئس المهاد وبد جهنم دي بي عيسى كني افاتيكه سقيس تهودا في جده مهاد يجون فراشه ان افاتيك رقيس ومن الناس لمن مر ما يشري نفسه نملب في غرغرت تجرا تعرب بهججون ان ابتغاء مرضات الله قال للربي برباده افجج سني صحي بينفع مش ركضني أذاق رني جنان قر مدينا وفر قتان وانثى لا قبنا قتني نما ربي في جت لبقوه بيتني براد دمو تجرجت شو جعل لربي بر والله رؤوف بالعباد ربي جبروت إساتي رحمة قد أحد وانسان وجهت السان الرجالة شو أني يجر درسنت نتعرض مدبتي درس رفتون ها گولت ريبنوتي ايا دي بلا مافدتين نغا ربي